أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وألم آدم الأسماء كلها ثم أرضهم على الملائكة فقال, فقال أنبئوني بأسماء سبحانك لا علم لنا اسمائهم قال قال ألم قل إني أعلم غيب السماء سُلْحَفَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الصلاة الصَّلَاةَ وَأَنْتُمُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَرْكَعِينَ أَتَمُرُونَ النَّاسَ بِالْفِرْرِ وَتَصَوُّنَ آفُسَكُمُ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يا بني لا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني, وأني فضلتكم على الآلمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجَئْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا لَفِرَعَوْنَ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ تنظرون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى خذتم ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم فوناكم من بعد ذلك لعلكم, لعلكم تشكرون.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 يحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يقولون هذا من عند الله ليشتروا به, ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت يديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما قولا اتخذتم عند الله عهدا فلن الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك فأولئك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 وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم واتم معرضون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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان الله وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وزو ما اتيناكم بطوعه واسمعوا قالوا سمعنا واطينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بي سمايا امركم به ايمانكم قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم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 والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون قل من كان عدوك لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإن نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً, مصدقا لما بين يديه وهدوء وبشارة المؤمنين ما كان, كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبيرين وجبر إلى أمك إلى فإن الله عدو للكافرين ولقد نزلنا إليك آيات بينات وما يخبر الفاسقون أو كلما عهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ومن أظلم من من منع مساجد الله أي يتكافى اسمه وساع خرابها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 ان الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا وطال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات ولم كل له قاتلون بديع السماوات وَإِذَا طَغَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَحْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَوْلِهِمْ تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات القوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيلا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 من العلم ما لك, ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتيونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي من قبل أن ياتي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 ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين أتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله استمسك بالعروة الوثبة في صم لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا خرجون من النور إلى الظلمات، أولئك أصحابنا لهم فيها هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاد جاء إبراهيم في ربه؟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 لَنَبْتُ يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْمٍ آلَ بِلِسْمِ أَتَام فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حبارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً للناس وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله قال اعلم ان الله على كل شيء قدير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 والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما, ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين ولست بآخره إلا أن تغمض فيه وألموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يأذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذك فَإِنَّ إِلَّا أُولُو وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ إن تبدوا الصدقات فلعماه وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالَهُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ سِرَّهُمْ وَعَلَانِيَةٌ فَلَهُمُ الأجرُ حيادَ رَبِّهِمْ وَلا خوفٌ عليه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فما الصدقات والله لا يحب كل كفار نثير إن الذين آمنوا عملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأاتوا الزكاة لهم أجرهم لهم يُعْطَونَ إِلَى مَيْسُورٍ وَأَنْتَ خَيْرٌ لَكُمْ إِيَّاكَ تَتَعَلَّمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تَجْرُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا ما في السماوات وما في الأرض وإن ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم, يحاسبكم به الله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 So how?